بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش إله بهم رئلة الشتاء والصيف فليعكدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوعه وآمنهم من خوف